فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوا اِما قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ 129. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 120. اتخذون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 فأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم آت لهم الله أنا يؤفكون